إنها أحداث عظام أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يتعلق بالسماء تربت الساعة وانشق القمر ومنها ما يتعلق بالأرض ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا هنا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 فيطول عليهم المقام فيجأرون إلى الله تعالى قد مسهم الطر وطال عليهم الزمن واشتد عليهم الكرب وكبر المصاب والدجال في أصل الجبل يتحين منهم فرصة ليقتلهم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 واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان مصبغتان بورس ثم زعفران عليه قطعتان من قماش مصبغتان شعره أملس إذا طأطأ رأسه تحذر منه كمثل الجمال كأنما خرج من ديماس كأنما اغتسل في حمام ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرعية دمشق ثم يقبل إلى المهدي وأصحابه وهم في هذه الظلمة يدخل بينه فإذا دخل بينهم عيسى وهم متعجبون من هذه الظلمة التي هجمت عليهم وفجأة تنقشع عنهم الظلمة فينظرون وإذا عيسى بن مريم عليه السلام عليه لأمة الحرب أبيضوا مشرباً بحمرة أملس الشعر عليه لأمة الحر مستعد للقتال فينظرون إليه فيفرحون به ويبتهجون بمقدمة عيسى بن مريم بين أظهرنا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 نبي الله عيسى بين ثلاث بين أن يرسل الله على الدجار جندا فيهركونه وجنده وبين أن يخسف الله بالدجار الأرض وبأصحابه وبين أن يسلط الله سيوف المؤمنين على الدجار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 يختارون الثالث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم وكأنه بأبيه ووأمي صلى الله عليه وسلم يفرح بمثل ذلك أن يجعل الله من أمته رجلا يصلي خلفه نبي من الأنبياء